فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أية النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي